بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام حسب الناس أن أن احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا لا يفتنون احسب الناس ان يتركوا ان وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الذيين يعملون السئكِ أي يسبقونأَنْ حسبَ الذي يعملون السئكِ أي يسبقون ساءم يحكون سا أما يحكون مَ كانَ يغْج لِقون فإن أجل الله لا مات من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا مات وهو السميع العليم وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إلَ مَبْجعكُمْ فَأونَبِّئكُم بِمكُْ تُم تَعمدُ إلََّ مَبْجعكُمْ فَأونَبِّئكُم بِمكُ تُم تَعمدُون والَّذينَ آممَنُوا عَعملِلُ الصَّالِحاتِ لَ نُدخِلََّهُم في الصَّالِحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 سر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وليعلمن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وَلَا يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاما لَبتَ فيِيهمْفَسَنَةٍ إللاا خَمسينَ عام فَخَذَهُ مُطُوفَانُوَهُمْ ظَارمُأَلَتَدِيمفَسَنٍَ إِللاا خَمسينَ آم فأجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ فَأَجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إذ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكانا ان الذين تعبدون من لا يملكون لكم رزقا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كذب أمم من قبلكم وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْرِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُوا اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ثم الله ينشئ النشأة الآخرة على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون واليه تقلبون وما أن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 وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۗ أُولَٰئِكَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَأْسُونَ والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم واولئك لهم عذاب أليم مَا كَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِللاا قَال قُتُلُهُ أَوْحَرِّقُهُ فَأَ جَهُد اللهَّهُ مِنََّ أمَا كَلَ أَن قَادُ قُتُلُهُ أَوْحَرِّقُهُ فَأَن جَهُد اللَّهُ مِنَّ النار. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 كُم يَومَ الْ القِيامَةِ يَكْثُر بَعْضكُم بِبَعضُِ وَيَلعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَو وَمَأوكُم الن وَمَأوكُم النَّار وَمَا لَكُم مِن صَرم وَمَأْوَكُم النَّار وَنَالَكُم ناصرين فآمن له لطا فآمن له لطا وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين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 انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ولوط إذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أُوتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صِرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ قَالَ رَبِّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن قالوا نحن اعلم بمن فيها لن نَجَّهُ وَأَههُ إلا متَهُ كانت من الغابرين وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لِقَوْمٍ سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَلَمَّا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً دَيْنًا لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فكَذَّبُوه فَأقَدَتْهُُ الرَّّجِكَكَ أَصْبَحُ فِي دارَِهِم جكِنين وَعَدَووا وَثَمُودَ وَقَدتَّ بَيْيَنَ لَكُ م مسكِنِهمْ وَعَدَو وَتَمودَ وَقَدت بَيْيَنَ لَكُم وقد م م وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَقَونَ وَكِدْعَوْونَ وَهَا م وَلَقَد جَ أَهُمّ سَابِبَيناتِ تَسَْكذَرُوا فيِي الأبضِ وَماَا كانَوا سَابِقين وَلَقَد جَ أَهُمّ سابِذَيناتِ تَتَكْذَروا فيِي الأبضِ وَماَا كانوا سابِقين فكلا أخذنا, فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا فمنهم من أرسلنا عليه فأبسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به الارض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 مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن كَمتَلِل كَبوتِ التَّخَدَت بَيتَون وَإِ أَْهَنَ الْبوتلَ بَيتُ الْعَنْ كَبوتِ لَكَانوا يَعَّمُونكَمَتَ ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به, به ومنها اولائي من يؤمن به ومنها اولائي من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا اللتاب المبطلون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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا زَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, بالعذاب وَلَأُولَى أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَأُولَاأَجَلُ مُسَنَّجَأَهُم العادَ وَلَا يَأتَّهُم بَغْطَ تَهُم لا يَشعرُون وَل يَأتََّهُم بَغْتَ تَ لَا يشعْرُون يَسْتَعجونكَ بالِالعَذاابِ وَإِن جَهًَا مَلَ مُحييقَةُم بالِالكافِرين يَْستَجونكَ بالِالعَذاابِ وَإِن جَهَنَّ مَلَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وَل إِ سَأَْلسَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَغْضَ وَسَخْخَرَ الشَّمسَ وَالْقَمَرَ لَا يقولُ اللَّ فَأََّ يُؤفَكُ فأََّا يُؤْفَكُون ال اللَّهُ يَبَسطُِّزقَلِمَين يشَاء مِنْ عبادِهِ وَيَقدِرُ لَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا وَلَئِن سَأَلْتَهُم من من بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ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 أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والَّذينَ جَهَدُ فينَ لَ نَهْدًاَّهُ سُبُلناَا وَإِن اللهَّهَ لَمَعَمُحسِنين لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله